بعقعات الحرب تشجي مسمع وصدر الشاش يروي اضلعة صامد في صدره الف صد لدوي الرعب يوم المعمعة فقعات الحرب تشجي مسمعة وصدر الشاش يروي اضلعة صامد في صدره الف صد لدوي الرعب يوم المعمعة صمت تحسابه عين فإن قال ألفت السنة ما أروع يا شكو لي متا اذا القوم ثنوا يطلبون العيش مغفور الدع يا شكو لي متا اذا العيش مغفور الدع قطعات الحرب تسجي ما اسمع وصدرنا الشاشي يروي اضوع صامد في صدري الفصدا ليداوي رب يوم المنى همه في صدري ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعة همه في صدري ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري ادعاء يا بنفسي مؤمن مستبسل عزة الاسلام في الهيجة معا انما يرمي لنصر العجل أفداء الدين يلقى مصرعاً إنما يرمي لنصر عاجز أو فداء الدين يلقى مصرعاً همه في صدره من هموم المسلمين المفتع يرى المجد في مطلته فيفيض الحزن يذري ادمع رايف الجرحي وحيدا سابقا مري العز لا يرد الطعن ليس يثنيه عن العزم جيوش او جبان القدرثار الزربع رايف الجرحي رحيم سابقا عمري العزم لا يرضى الضع ليس ياثره عن العزم جيوش أو جبان قد أثار نصرة الإسلام في أعمقه يتبع الأثار ليس الإمعاء يقتفي أثار جيل خالد سقلي الدنيا الهدى والمنفع يقتفي أثار جيل خالد سقلي الدنيا الهدا والمنفع راعي الجرحى وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضع ليس يثنه عن العزم جيوش أو جبال قد أثار الزواج من دماه قد لمات أزهرنا وأغاث الروض حتى أينع خلدت تاريخ من أمجله أسطرا بالعز دوما مترع من دماه قد لمات أزهرنا وأغاث الروض حتى أينع خلدت تاريخ من أمجله أسطرا بالعز دوما من مترعا فاستحال الليل فانجلى ساطعاً يرسم النصر خطوطاً مبتعاً قعقات الحرب تشجي ما اسمع وصدى الرشاش يروي أطرا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 خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما